مجلس من مجالس القراءة المختصر في التفسير وقد وصلنا إلى سورة الشورى تفضل يا شيخ ناظم أو تفضل يا شيخ همام نعم يا شيخ تفضل أقرأ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. عبود بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. ولا اقرا الشيخ اواد الشرح يعني ولا ايش لهم شيخنا نعم يا شيخ اقرا الان اقرا السورة ثم الآيتين ثم اقرا الشرح نعم حاميم عين سي سوره الشورا مكي مصدر السوره بيان حقيقه الوحي والرسالة محمديه امتداد للوحي الى الانبياء مصدر او مقصد عندك شيخ عندي مصدر هكذا مصدر إيه لا صحيح مقصد السوره مقصد السوره لا يمكن ما يمكن ان نعم التفسير حاء ميم قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة في في بداية سورة سورة البقرة هذا الآن أولا من الناحية الأدائية بعض أهل العلم يرى أنه يجب وصل الآية الأولى بالآية الثانية يعني يقولون لأن الحروف المقطعة توصل فهذا من الحروف المقطعة التي يجب وصلها فتقرأها كذا حاميم عين سينقاف وبعضهم قال يجوز الفصل بين الأحرف المقطعة لأنهما في آيتين منفصلتين وهذا بحسب الـ الـ يعني كما يقال العد فالعد الكوفي يعد حاميم في سورة الشورى آية منفصلة وفي غير العد الكوفي لا حاميم عين سين قاف آية واحدة نعم. نعم الأمر الثاني قد يعني هنا يقول تقدم الكلام هذا مر معنا وسيمر معنا في بقية الآيات في الحروف المقطعة وقلنا أن أهل العلم أو إن أهل العلم في هذا على مذهبين المذهب الأول الذين يقولون إن هذه الحروف المقطعة لا معنى لها في ذاتها، وإنما تدل على الإعجاز أنها هذه الحروف التي يتكلم بها العرب والتي حصل يعني حصل فيها هذا القرآن وهذا القرآن يتألف من هذه الحروف، فأتوب بمثله. أي فهي لا معنى لها في ذاتها، لكنها تدل على الإعجاز. والمذهب الثاني أن لها معاني تدل على معاني في ذاتها واختلفوا بعد ذلك في هذه المعاني وبعضهم قال أن هذه تدل على الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى وبعضهم قال أسماء الرسول وبعضهم قال تدل على المعاني الموجودة في كل سورة إلى غير ذلك نعم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله الله العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تذبيره وخلقه له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم لله وحده ما في السماوات وما في الارض خلقا, خلقا وملكا وتدبيرا وهو العلي بذاته وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ذاته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَمَن عَمَّ وَمِنْ عَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ مَعَ عِظْمِهَا وَالرِّفَاعِهَا يتشققنا من فوق الارض من فوق الأراضين. والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعا واجلالا ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض. ألا إن الله الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اولِياءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَالّذِينَ اتّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اصْنَامًا يُوَالُونَهُمْ وَيَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَهِ اللَّهُ لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ يُسَجِلُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَيُجَازِيهِمْمْ بِهَا وما أنت أيها الرسول موكل موكل بحفظ أعمالهم، فلن تسأل عن أعمالهم، إنما أنت مبلغ. وكذلك أوحينا اليك وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ففريق في الجنه وفريق في السعير ومثل ما أوحينا الى الانبياء من قبلك ايها الرسول اوحينا اليك قرآن عربيا لتنذر لتنذر مكه ومن حولها من قرى العرب ثم الناس ثم الناس ثم الناس جميعا وتخوف الناس من يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والاخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء لا شك في وقوع ذلك اليوم والناس منقسمون فيه إلى فريقين فريق في الجنة وهم المؤمنون وفريق في النار وهم الكفار ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما, و... والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه وأدخلهم جميعا, الج... وأدخلهم جميعًا الجنة ولكن اقتضت حكمته أن... أن يدخل من يشاء في الإسلام ويدخله الجنة بسمنا يا شيخ ذهب صوتك يا شيخ حمام يا يا ذنبي ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه وأدخلهم جميعا الجنة ولكن اقترضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام ويدخله الجنة والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينقذهم من عذاب الله أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولونهم والله هو الولي الحق فغيره لا ينفع ولا يضر وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء ولا يعجزه شيء ولا يعجزه شيء شيء شيء سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء من أصل دينكم أو فروعه فحكمه إلى الله فيرجع في فيرجع, في فيرجع فيه إلى كتاب أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي عليه هو ربي, هو ربي عليه اعتمدت في أمور كلها وإليه أرجع بالتوبة من فوائد الآيات عظمة الله ظاهرة في كل شيء دعاء, دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير القرآن والسنة مرجعان للمؤمنين في شؤونهم كلها وبخاصة عند الاختلاف الاقتصار على انذار أهل مكة ومن حولها لأنهم مقصودون بالرد عليهم لإنكارهم رسالته صلى الله عليه وسلم وهو رسول للناس كافة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني تخصيص العرب هنا في الدعوة مثلا مكة ومن حولها من العرب ليس لأن الدعوة خاصة بهم كما هي عادة الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يبعث إلى قومه خاصة ولا يلزم غيرهم أن يتبعوه في ملته أو في شرعته إنما كل يتبع نبيه لكن نبينا صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أرسل إلى الناس كافة والآيات التي تذكر العرب بقضية الرسالة إنما هو من باب التخصيص لأهمية إيمانهم هم وليس معناه أنهم أن غيرهم ليسوا مامورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في شرعته بارك الله فيك شيخ خمام تفضل يا شيخ خالد شيخ خالد تسمعني ايوه الله يبارك فيك تفضل بارك الله بارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من الْإِبِلِ والبقر والغنم أزواجا حتى تتكاثر من أجلكم يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج ويعيشكم فيما جعل لكم من أنعامكم من لحومها وألبانها لا يماثله شيء من مخلوقاته وهو السميع لأقوال عباده البصير لا يفوته منها شيء ويجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم له وحده مفاتيح له وحده مفاتيح خزائن السماوات والارض يوسع الرزق لمن يشاء من عباده اختيارا له ايشكر اي ام يكفر فيضيقه على من يشاء ابتلاءا له اي أم يستسخط على قدر الله انه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء مما فيه مصالح عباده وما تفرقوا إلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء الله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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين مثل ما أمر مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به. والذي أوحينا إليك أيها الرسول وشرع لكم مثل الذي أمرنا مثل المثل وشرع لكم. مثل الذي أمرنا, أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به وخلاصته أن أقيم الدين وأترك, الفت وأترك التفرق فيه عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة غيره الله يصطفي في من يشاء من عباده فيوفقه لعبادته وطاعته ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الذين أُورِثُوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب وما تفرق الكفار وما تفرق الكفار والمشركون إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بعد ببعث ببعث صلى الله عليه وسلم إليهم وما كان تفرقهم إلا بسبب البغي والظلم، ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أمد إلى أمد محدود إلى أمد محدود في علمه هو يوم القيامة لحكم الله بينهم فجعل لهم العذاب فجع فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. وان الذين اورث التوراه من اليهود والانجيل من النصارى من بعد اسلافهم ومن بعد هؤلاء المشركين <تصفيق> لفي شك من هذا القران الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون به فادعوا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 لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ادعوا لهذا الدين المستقيم واثبت عليه وفق ما أمرك الله ولا تتبع هواؤهم الباطلة وقل عن عند مجادلتهم آمنت بالله وبالكتاب الذي أنزل وبالكتب التي أنزلها الله على رسله وأمرني, وأمرني وأمرني وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعا لنا أعمالنا خيرا كانت أو شرا ولكم أعمالكم خيرا كانت أو شرا لا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة واتضحت المحجه الله يجمع بيننا جميعا واليه المصير يوم القيامه فيجازي كلا منا بما يستحقه فيتبين عندئذ الصادق من الكاذب والمحق من المبطل فوائد من الايات دين الانبياء في اصوله دين واحد اهميه وحده الكلمه وخطر الاختلاف فيها من مقومات نجاح الدعوة إلى الله صحة المبدأ والاستقام عليه والبعد عن اتباع الأهواء والعدل والتذك... والتركيز على المشترك وترك الجدال العقيم والتذكير بمصير المشترك بالمصير المشترك أحسن الله إليك شيخ خالد <تصفيق> شيخ ناظم <ناضن>، تفضل <تصفيق> شيخ ناظم تسمعني؟ قرأ قرآن يا أبو حليل. يلا توكل على الله شيخ فرج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين الملزل على محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما استجيب الناس لدعوته من بعد من ما استجاب الناس لدعوته لقوة حجته ودخوله فيه هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة وصاقطة عند ربهم وعند المؤمنين لا أثر لها وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم الحق ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة ولما يبين بطلان حجج الكافرين ولما بين بطلان حجج الكافرين بين أصل الحجج الصحيح, الصحيح التي يحتج بها المسلم وهي القرآن فقط أعوذ بالله أسترجع الله الذي أرد فما أنت تستعيد الأن يا شيخ أعوذ بالله أسترجع لا لا ما تستعيد خلاص الاستعادة تكون يعني العلماء يذكرون أن ما تخلل الآيات من التفسير للآيات لا يقطع القراءة فلذلك تكون الاستعادة واحدة في أول القراءة نزاك الله خير يا أبو استدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ في أول صلاته ثم بعد ذلك لم ينقل عنه أنه استعاد مرة أخرى مع أنه تخلل القراءة ركوع وسجود وتسبيح واستغفار إلى آخره فكل هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الاستعاذة فذلك استدل العلماء قالوا التفسير إذا تخلل القراءة لا يعاد الاستعاذة مرة أخرى الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل القرآن يرفع أبو أحذيفا الله حب. الذي أنزل القرآن بالحق آه. الذي تحجج بين <تصفيق> رحض رحضي شيء رحضي رحض عليك <تصفيق> الذي لا فيه الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا مريته فيه وأمر فيه بالعدل ليحكم بين الناس به وقد تكون الساعة التي يكذب بها هؤلاء قريبة ومعلوم ان كل آتي قريب كل آتي قريب نعم نعم وصلنا نعم وصلنا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 الله الذي أنزل قرآن يطلب الذين يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها لانهم لا بد أن تعلم يا شيخ الله أحفظك أن الإنسان يعود نفسه على القراءة فالإنسان في بداية القراءة سيخطئ مرة مرتين وثلاث لكن بعد ذلك مع تعوده للقراءة يجد لسانه بعد ذلك خلاص ينطلق في القراءة الصحيحة ولذلك هذا النصيحة دائما ذاك للم... الله خير ذاك الله خير بحر. أنا متعود بس أني الحين بالجوال أنا ما عندي كتاب إيه أنا, أقصد... أنا أقصد الآن يعني بعض الإخوة ينحرج لا لا ما في مشكلة أنت تقرأ اخطات المرة هذه المثال الثانية الثالثة بعدها تجد لسانك استقام على القراءة الصحيحة فلا يعني ال الأمر هذا لا لا م حتى فيه. لا كله أفضل. الشيء هذا بس. يا <تصفيق> الذين لا يؤمنون بها تعجيلها لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب. الذين آمنوا بالله خائفون منها لع لجهلهم مصيرهم بعد بعدها لجهلهم بمصيرهم بعدها ويعلمون علم اليقين. إنها الحق الذي لا مرية فيه ألا إن الذين يقاصمون في الساعة ويشككون في وقوعها لفي ضلال بعيد عن الحق من كان لا. الله لطيف الله لطيف الله, الله لطيف أنزل الله لطيف بعباده ما هذا الله شوف بس الله لطيفهم بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه الله ال... الله سبحانه. الله خلني بقى أكثه على من كان يريد ثواب الآخرة قال لي الله ذو لطف الله ذو لطف بعباده يرزق من يشاء فيوسع له الرزق ويضيق على من يشاء رحمته يضيق على من يشعر رحمة به وأن بدأ غير ذلك يعني الآن و... قد يبدأ يبدو للناس أيه. يعني الآن الذي يعني الله سبحانه وتعالى يوسع لأناس ويضيق على أناس وهذا التوسيع والتضيق هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء فإن من عباد الله من لو وسع عليه في الرزق لطغى ولذلك يضيق الله عليه في رزقه رحمة به وإن من عباد الله من لو ضيق عليه في رزقه لكفر فيوسع الله عليه رحمة به فهذه حكمة لا يعني يعرفها الإنسان إلا من سلم للقضاء والقدر ورضي بقضاء الله له ولذلك يعني لو الإنسان كشف له الغيب لم اختار الا مختاره الله له نعم نشهد وهو القوي الذي لا يغلبه أحد والعزيز الذي ينتقم من اعدائه من كان من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ما وما له في الاخره من نصيب طبعا الاخفاء ما اتيت به من كان ايوه عايزين ذكر الاخره من كان يريد حرث الاخره من كان يريد حرث الاخره نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه منها وما له بالاخره من نصيب ايضا عندنا الدنيا فيها ما طبيعي ومنها فيها ما طبيعي ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب لا تستعجل في كلمه الدنيا الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب طيب من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لها عملها تضاعف له ثوا... <تصفيق> توا... ثوابها تضاعف له <تصفيق> ثوابه <تصفيق> تضاعف له ثوابه بالحسنات بعشرة أمثالها إلى <تصفيق> سبعه إلى 700 حظ إلى نعم إلى أضعاف كثيرة ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه والمقدر له فيها وليس له في الآخرة من حظ لا يثاره الدنيا عليها لأنه قدم الدنيا على الآخرة فما له في الآخرة من نصيب أنص الله السلامت وعافية. والسلام. ترى الظالمين؟ أم لهم شركاء؟ أم لهم عو عو أم لهم شركاء؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولو كلي... ولو لولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن, نعم. وإن نعم. الظالمين لهم عذاب أليم. بعيد الآية شيخ في الرد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا ولو اله... الها مكسورة قبل لفظ الجلاله. إذا كان الحرف قبل لفظ الجلاله مكسور، فيرقق اللام في لفظ الجلاله. ما, ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله. ولو كلي ولو لا كلمة الفصل القضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم نعم أيوة أم لهم ام, لهؤل المش... أم لهؤلاء المشركين أم من دون الله وقد شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن له الله بشرعه من الشرك به زين وتحريم ما حلم وتحليل ما حرب ولولا ما ضربه الله من أجل محدد الفصل بين المختلفين وأنه يوخرهم وأنه يوخرهم وأنه يوخرهم, وأنه يوخرهم إليه, إليه الفصل بينهم لا فصل بينهم. بينهم وأن الظالمين لانفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده الله سبحانه وتعالى يقول ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولذلك ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يمهل عباده وان حصل منهم الذنوب والمعاصي فالله يمهلهم ويؤخرهم رحمه بهم نعم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير لا. لا. ترى أيها الرسول الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسوا من الاثم والعقاب واقع بهم لا محال فلا ينفعهم الخوف المجرد عن عن التوبة والذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا العمال الصالحات على نقيض منهم فهم في بساتين الجن... الجنات يتنعموا اللهم اجعلنا منهم لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبد ذلك هو الفضل الكبير الذي لا, ي... الذي لا يدانيه الفضل يعني هذا من أعظم الفضل أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإيمان بدخول الجنة سبحانه نعم. اللهم جعلنا منهم أمني يا رب فوائد من الآيات خوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعين على الاستعداد له الاستعداد لها لطف الله بعباده ظاهر سبحانه. خطر خطر إثارة الدنيا خطر إثارة الدنيا على الآخر. بارك الله فيك شيخ فريد <تصفيق> الشيخ ناصر تشاركنا في القراءة حسن الله إليك طيب إذن الشيخ عزيم تفك توكل على الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذلك مما درسناه في الحلقات أن القراءة المستمرة أول واحد يجهر بالاستعاذة ثم من بعده أنت... يسير بالاستعاذة لكنني لم, لم أحضر الجهر بالقراءة شي.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 حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به على يد, على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا, وعملوا الأعمال الصالحات قل أيها الرسول لا أطلب منكم على تبليغ الحق ثوابا إلا ثوابا واحدا عائدا عائدا نفعه إليكم وهو أن أن تحبون لقربتي فيكم ومن يكسب حسنة نضاعف له حسنة والحسنات بعشرة أمثالها إن الله غفور لذنوب من تاب من تاب إليه من عباده ومن يكسب حسنة ومن يكسب حسنة النظائف له أجر أجره أجر الحسنة, بعش أجر الحسنة بعشرة أجره أمثال بعشر أمثالها إن الله إن الله غفور لذنوب من تاب إليه من عباده شكور لاعمالهم الصالحة التي يعملونها ابتغاء وجهه ام يقولون افترا على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور ان ان من المشركين أنهم يقولون اختلق محمد, محمد كذبا على ربه بدعواه أنه رسول منه ومما يؤكد أن القرآن وحي, وحي الله أنه لو شاء لانساك هذا القرآن ولكن الله يزيل, يزيل الباطل ويحق الحق وهو ما حدث لدعوة المشركين من الإزالة ولدعوة الإسلام من التمكين إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنك كدر ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من والكافرون لهم عذاب شديد وهو سبحانه الذي يقبل توبة عباده من الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه ويتجاوز عن سيئاتهم التي ارتكبوها ويعلم ما تفعلون من شيء نعم ويعلم ما, تف ويعلموا ما تفعلون من شيء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله ويزيدهم, ويزيدهم من فضله على على ما لم يسألوه والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة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 واسير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر, وينشر رحمته وهو الولي الحميد ولو وسع الله الرزق لجميع عباده لتروا في الارض بالظلم ولكن ولكن سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع وتضييق إنه خبير بأحوال عباده بصير بها فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة لحكمة, لحكمة أيضا وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يسأل من بعد ما من من نزوله وينشر رحمته بإثبات الأرض بعد <تصفيق> نعم. بإنبات, بإنبات الأرض بعد نزوله وهو المتولي شؤون عباده المحمود, المحمود على كل حال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن, آياته ومن آيات الله الدالة, الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض وما نشر فيهما مخلوقات عجيبة وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء, متى شاء, متى شاء قدير لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم اول مره وما اصابكم ايها الناس مصيبتم في انفسكم أو, او اموالكم فبما كسبت ايديكم من المعاصي ويتجاوز, ويتجاوز الله ويتجاوز الله لكم عن كثير, عن كثير منها فلا يؤاخذكم فلا يؤاخذكم به ولستم بقادرين على النجات من ربكم هربا اذا اذا اراد عقابكم وليس لكم من دونه ولي ولي يتولى اموركم ولا نصير يرفع عنكم العذاب ان اراده بكم نكمل يا شيخ الصفحه ولا اقرا فوائد الآيات فوائد الايات فوائد من الايات الدعي لله لا ي... لا يبتغ الأجر عند الناس التوسية في الرزق والتضييق فيه والتضييق فيه خاضع لحكمة الحكمة الإلهية قد تخفى على كثير من الناس الذنوب والمعاصي من أسباب المصائب صلى الله عليه. شكرا. <تصفيق> طيب أنا استاذينكم في القرابح ن نختم الآية السورة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام قال ومن آيات الله التي على قدرته ووحدانيته السفن الجوار في البحر مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لا لكل صبار شكور إن يشاء الله إسكان الريح التي تسيرهن أسكنها فيضللنا ثوابت في البحر لا يتحركنا إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات واضحة على قدرة الله لكل صبار على البلاء والمهن شكور لنعم الله عليه أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو إن يشاء سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس من الإثم ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها ما لهم من مهرب عن الهلاك فلا يدعون إلا الله ويتركون من عداه، فما أُعطيتم بشيء، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير، وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فما أعطيتم أيها الناس من مال أو جاه أو ولد فمتاع الحياة الدنيا وهو زائل منقطع والنعيم الدائم هو نعيم الجنة الذي أعده الله للذين آمنوا بالله ورسله وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وَإِذَا واذا غضب ممن اساء اليهم بالقول او الفعل يغفرون له زلته ولا يعاقبونه عليها وهذا العفو تفضل منهم اذا كان فيه خير ومصلحه والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوفقون والذين استجابوا لربهم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عن وأتموا الصلاة على أكمل وجه والذين يتشاورون في الأمور التي تهمهم ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكراما لأنفسهم وإعزازا لها إذا كان الظالم غير اهل للعفو وهذا الانتصار حق بخاصه اذا لم يكن في العفو مصلحه وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين قال ومن اراد ان ياخذ حقه فله ذلك لكن بالمثل تون زياده او تجاوز ومن عفا عمن من اساء اليه ولم يؤخذه على اساءته واصلح ما بينه وبين اخيه فثوابه عند الله انه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في انفسهم او اموالهم او اعراضهم بل يبغضهم ولمن انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذه لأخذهم بحقهم إنما المؤاخذه والعقاب للذين يظلمون الناس ويعملون في الارض بالمعاصي اولئك لهم عذاب موجع في الاخره ولمن صبر وغثر ان ذلك لمن عزم الامور واما من صبر على ايذاء غيره له وتجاوز عنه فان ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع وذلك أمر محمود ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لم. وما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ومن خذ له الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمره وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين يا ليتنا نستطيع العودة إلى الدنيا فنتوب إلى الله فوائد من الآيات الصبر والشكر سببان للتوفيق لاعتبار بآيات الله ثانيا مكانة الشورى في الإسلام عظيمة ثالثا أهمية العفو عن المسيء لأن الله يحب أهل العفو رابعا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 ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وترى أيها الرسول هؤلاء الظالمين حين يعرضون على النار وهم أذلاء وخزايا ينظرون إلى الناس خلسه من شدة خوفهم منها وقال الذين آمنوا بالله وبرسله إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لاقوه من عذاب الله ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبدا وما كان لهم من أولياء ينصرون من دون الله ومن يضلل لهم فما له من سبيل ومن يضلل الله فباله من سبيل وما كان لهم من اولياء ينصرونهم بانقاذهم من عذاب الله يوم القيامه ومن يخذله الله عن الحق فيضله فليس له ابدا من طريق تؤديه الى الهدايه الى الحق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 في المسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له ما لكم من ملجئ تلجاون إليه وما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أدقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك ايها الرسول عليهم حفيظا تحفظ اعمالهم ليس عليك إلا تبليغ ما امرت بتبليغه وحسابهم على الله وإن اذا ادقنا الانسان منا رحمتا من غنى وصحة ونحيا فرحا بها وإن يصيب البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم فان طبيعتهم كفر نعم الله وعدم شكرها والتسخط مما قدره الله بحكمته لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرا وانثى ويجعل من يشاء عقيم ان هو عليم قدير لله ملك السماوات وملك الارض يخلق ما يشاء من ذكر او انثى او غير ذلك يعطي لمن يشاء إناثاً ويحرمه الذكور ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معه ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له إنه عليم بما هو كائن وبما سيكون في المستقبل وهذا من تمام علمه وكمال حكمته لا يخفى عليه شيء قدير على كل شيء لا يعجزه شيء وَمَا كَانَ لِرَّضِيَ لَوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُّ كَلِبَ غُلَّاصٌ إلَّا وَحِيٌّ إلَّا وَحِيٌّ أَوْ مِن وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلْ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلْ رَسُولًا فَيُوحِي بِإذنِ مَا يَشَاءَ إنه علي حكيم ما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحيه إليه أو تكليما يكلمه به مباشرة لكن من وراء ستر دون أن يراه أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبريل فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحي إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته حكيم في خلقه وقدره وشرعه فوائد من الآيات وجوب المسارعة إلى امتثال أوامر الله وجتناب نواهيه ثانيا مهمة الرسول البلاغ والنتائج بيد الله ثالثا جحود الكافر لنعم الله حجة عليه رابعا يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى بحكم يعلمها سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول أوحينا إليك قرآن من عندنا ما كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل وما كنت تعلم ما الايمان ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتدل الناس إلى طريق مستقيم هو دين الإسلام طريق الله الذي له ما في السماوات وله ما في الأرض خلقا وملكا أو وملكا وتدبيرا حتما إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها وبهذا نكون أيها الأحبة انهينا تفسيرا سورة الشورى ولله الحمد والمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا الحمد لله الله يزاك خير آمين